هذا يشمل الماء يشمل جميع أنواع الماء سواء كانت طاهرة أو كانت نجسة المهم كل ما يصدق عليه اسم الماء بصرف النظر عما عرض له من العوارض فإنك تسميه تسميه الماء المطلق وإلا تسميه مطلق الماء تسميه الماء المطلق لكن مطلق الماء لا يصح إلا على ما كان صالح للاستعمال في الطهارة البيع المطلق البيع المطلق تجد إنه يشمل البيع الصحيح والباطل والفاسد جميع صور البيع اي صورة من صور البيع اختل فيها ركن ولا اختل فيها شرط والمهم اي صورة يصدق عليها هذا يقال يقال البيع المطلق لكن مطلق البيع هذا لا يصدق الا على البيع الذي توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه وعلى هذا الأساس تجري جميع يعني التعبير بهذه الألفاظ يجري هذا المجرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقف على الفرق السادس عشر إذا كان فيه أسئلة إذا يقول أفتونا نلاحظ بعض الطائفين حول العك الكعبة لأداء العمرة نرى بعضهم يجيب على مكالمة الجوال يا أخي إذا شفته يجيب على مكالمة الجوال ممكنك إنك تنصحه لكن مكالمته لا تبطل الطواف الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه هل هناك فرق بين منهج يا أخي أنتم تعبانين يا كثير من هالشباب تعبانين مرة بكلمة منهج منهج منهج السلفيين ومنهج الإخوان المسلمين ومنهج التبليغيين ومنهج جماعة التكفير والهجرة مثل هل يفجرون عندنا وماشي ما أدري منين جاءت ما عني المنهج واحد الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد قالوا من هي يا رسول الله قال من من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه الآن التبليغيون الشخص اللي مو على منهجهم لا يلتفتون إليه ويعادونه وماشي الجماعات الأخرى كل جماعة سلكت مثلك تعادي الجماعة الأخرى. فيشتغل الناس بعضهم ببعض. مع أن كثير منهم تجد أنه جاهل. فتجد بعض الأشخاص يعني يشتغل بالدعوة. لكن تقول له لماذا لا تتكلم بالتفسير؟ قال في خلاف. لماذا ما تتكلم في الحديث في خلاف؟ لماذا ما تتكلم في العقيدة في خلاف؟ لماذا ما تتكلم في الفقه وترشد الناس قال هذا في خلاف فإذا كانت هذه الأسس أسس الدين يعني ما يتعرض لها ولا يتكلم فيها لكن إن شيخه واضع له ستة مبادئ بس هذه المبادئ هي التي ينطلق منها ويتكلم فيها ولا يريد دعوة بشر من الناس ما يريد دعوة بشر أبداً إنما هذه المبادئ الستة التي وضعها شيخه هي الأساس عنده وإذا من نجيت أنا مثلا معني ما أنا براهله إذا من واحد يدخل لازم يعمل بيعة لازم إنه يعمل بيعة للشيخ على إنه دخل فيها ليش والبيعه معناها إنه يتقيد بتعاليم الشيخ فمثلا جماعة بهذه الصفة يدعون لماذا؟ لا يدعون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله ولا إلى عقيدة السلف ولا إلى الفقه هذه الأربع ما يدعون إليها يدعون إلى يعني أشياء وضعها إمامهم الحقيقة إن ظاهرة الانقسام هذه أشغلت الناس وقللت من الإنتاج العلمي ونصبت العداوة بين الناس أن تبليغي وأن سلفي تبليغي ما يبي سلفي وسلفي ما يبي تبليغي وماشي على من جميع جميع الجماعات الآن سواء أظهروا العداوة بألسنتهم وإلا كانت العداوة كامنة في قلوبهم هذا موجود هذا الموجود الآن فالله واحد والقرآن واحد والرسول واحد والدين واحد فلماذا مثلا يحصل هالانقسام وهالاشغال وخاصة يدخلون مع الشباب وداخلين مع الحريم هالحين يقول لي طالب مرة في مدرسة متوسطة يقول عندنا انقسام الطلاب في الفصل في, في اولى متوسط يقول عندنا انقسام في الجماعات ويسألني يقول وش المنهج الصحيح يعني عمر 13 سنة يسأل عن المنهج الصحيح. فالحقيقة وجود الانقسامات هذه ضيعت على الناس كثير من الأمور. هذا بالإضافة إلى إن بعض الرؤساء استغلالي الشخص اللي بيرأس له جماعة يكون عنده يعني جانب استغلالي إما استغلال شهواني وإلا استغلال مادي ولا ولا إلى آخره لأن مقاصد الناس لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولهذا يقول بعض السلف: الله أعلم بك منك، وأنت أعلم بنفسك من غيرك. الله أعلم بك منك، وأنت أعلم بنفسك من غيرك. فما فيه إلا منهج واحد، وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا تذكرت لكم قصة واحد رأيتها عام ثلاثة وثمانين جاءنا في جهة يعني شخصية شخصية مقبولة من ناحية اللباس ومن ناحية اللحية ومن ناحية حتى ثوبه مقصر شوي ومتزوج هو رئيس جماعة ومتزوج خمس وخمسين امرأة ولما نصح قال أربع زوجات والباقي هدايا من أولياء أمورهن هذا شيخ الطريق هليل للناس على الخير فالمسألة في الحقيقة أنا في نظري إن كون الواحد, الواحد ينتبه إلى هذه الانقسامات ولا يركن ولا إلى إلى جماعة من الجماعات يركن إلى الرسول يسأل عن هدي الرسول هديه في في وضوء هديه في غسله هديه في صلاته هده في صيامه هده في عمرته في حجه أنت عندك إمام معصوم خذ منه مو تأخذ من شخص جاهل لا تدري هل هو مخطئ أو مصيب هذا بالإضافة إلى التعصب وفي واحد أيضا سألني في الحرم قال إن شيخ الطريقة لا يعطينا إذن في الحج إلا إذا أعطيناه خمس المال كل واحد يبي يحج يقدم خمس ماله قبل الحج قلت له طيب وإذا رجعتم من الحج ماذا تفعلون معه؟ قال لا يسمح لأحد أن يدخل بيته إلا بعد أن يأتي إليه ويسلم عليه ويقدم له كبشا هذولا يعني ال الأشخاص اللي يتبعون الشخص هذا بطريقته فهل هذا من الإسلام؟ لا لكن يدجلون على على هالالمغفلين ويسمون أنفسهم جماعة كذا ها سؤال وها يقول هل من نصيحة في الذين يدافعون؟ والله ما ليش هالكلام هذا يا أخي الإنسان عندما يتكلم هو يملي على الملائكة ملك عن اليمين وملك عن الشمال من العصر إلى الفجر وملك من اليمين وملك من الشمال من الفجر إلى العصر أربعة ملائكة موكلون بك ما تتكلم بكلمة إلا ويكتبونها إلا شيء واحد الإنسان إذا كان يقرأ القرآن وأخطأ في قراءته ما يكتبون خطأه أما الباقي كله فيا عبد الله يا مسكين أنت تملي والملائكة يكتبون والذي يصحح هذه الكتابة هو رب العالمين يعني ما يصحح حواه التنفى معه الرشوة مثل ما يعطون بعض المدرسين يطيه فلوس علشان يزيد درجاته ولا يكتب له ناجح ما حضر أبد لا فالذي يصحح هذا الكلام الذي تنطق به في أناس غافلين هو رب العالمين وسيوقفك أنت ومن تكلمت به بين يديك ويأخذ حقه منك إن كان لك حسنة أخذها وإذا كان مالك حسنة أخذ من سيئاته فطرحت عليك فالإنسان يحاسب نفسه فيما يقول ويتقله لأن في كثير من الناس الآن يقعون في أعراض الحكام ويقعون في أعراض العلماء ويقعون في أعراض الدعاء لكن لكنهم لا يفكرون في أنفسهم ماذا قدموا للإسلام هم ماذا قدموا للإسلام ما قدموا شيء يمكن الواحد منهم يتكلم ولا يعرف يتوضأ لكن تسلط وهذا يقول هل يجوز يقول يقول هل يجوز أن يصلي في صلاة الجنازة وهو جالس ياخي يا صل قائم حتى يكمل لك الأجر إلا إذا كنت عاجز صل جالس وهذا ياس يسأل عن نصاب الذها ذكاء في ذكاء المال. ويا أخي المال كثير وكل مال له حكمه وهل المصلين الذين بجانب الكعبة مباشرة فيما بين الركن الإيماني والحجر لا الصف الأول في الحرام في كل جهة بحسبها فالصف الذي قريب من الكعبة يساوي الصف الذي خلف الإمام ما في فرق يعني بعض الناس يعتبر أن الصف الأول هو اللي بجنب الكعبة هو اللي خلف الإمام هذا متأخر لا فيه ظاهرة من, من, من الأسئلة فيه في بعض طلبة العلم لو يحصل إنه يستلقي على ظهره ويفتح فاه ويصب العلم في في في في خلال لحظة تما عندي يعني عندهم عجز عجيب يعطيك سؤالا يستطيع انه هو بنفسه يبحث عن هذا السؤال ولا يحتاج الى احد ابد وهذا من جنس السؤال هذا خرج لي حديث كذا وش هالكلام هذا خل هذا ضم القوف امرأة انقطع عنها الحيض لمدة اربعين يوما ثم جاءتها اخلاط حمره وصفرة فماذا عليها تنظر هل هذا نتيجة حمل؟ فإذا كان نتيجة حمل فهذا دم فساد وليس دم حيض هي أعلم بنفسها وهذا يقول بيشتري له اشغال لسفره بعد طواف الوداع ما في شيء خذ البس، البس بالعه، وهذا يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصاني خليلي بثلاث منها صيام ثلاثة أيام، قال من كل شهر. فإن صمت الأيام البيض أو صمت الاثنين والخميس وخميس آخر أو اثنين أو صمتها مثلا من غير ذلك فالأمر في هذا واسع وإن زدت فهو خير إذا دخلت المسجد والإمام في تشهد الأخير فهل أدخل مع الجماعة أم أنتظر ظل؟ انتظر حتى يأتي يا شخص يصلي معك وتكون بعد سلام الإمام وتكون وش اسمه من وذلك من أجل فضل الجماعة وهل يجب الاستعاذة والبسملة في صلاة الجنازة إذا كبرت تستعيد وتسمي وتحمد الله وتقرأ الفاتحة قصدي أبي لم يعق عني حتى الآن وأنا قادر ما في نتعق عن نفسك يقول هل في المدخر من الراتب الشهري ذكاه نعم إذا تم عليه الحول وكان نصابا يقول هذا الإنسان إذا وجد في ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة وهذا يسأل عن الأناشيد الإسلامي والله يا أخي ما سمعتها أنا علشان أعطي حكم عنها وهذا يقول هذا تقدم الكلام عليه هذا يقول وش تقول في الناس اللي يسبون العلماء ويتكلمون في أعراضهم في مجالسهم وتكلمت على هذا يقول وش المقصود من حديث من من يعني وش معنى كله قرض جرى نفع في واربة أصل القرض هذا من من عقود الإحسان من عقود الإحسان فاشتراط عوض زائد عن القرض سواء كان عوض حسي ولا عوض معنوي يعني إنسان أنت بتقرضه وسخرته يشتغل عندك شهر او شهرين وبعد ذلك تعطيه قرض او مثلا شرط عليه ان يرد عليك مثلا كذا يعني يرد عليك اكثر من القرض لكن لو انك اعطيته اكثر مما اعطاك عند الوفاء ولكن بدون شرط فهذا ليس من الرباء لكن لا بد اذا حصل اتفاق مسبق سواء كان مثل ما ذكرت سواء كان النفع حسي ولا معنوي؟ هذا يسأل يقول الحرمة إلى منها أمة الرجال في المساجد، وش الرأي؟ يعني سبحان الله. تفاوت الأسئلة يدل على تفاوت العقول ومثل الأمس اللي سأل يقول فيه امرأة تملك 800 مليون ويسأل يقول هل يعني وش رأيك هل أتزوجها ولا ما أتزوجها هذا سبحان الله وهذا يسأل هل تقام تارك الصلاة إيش ليه؟ هل تقاموا؟ هذا؟ ما حكم من مات وقد؟ أدرى والله هذه كلها ضعيفة الكتابة ما تقرأ. إذا أحرم ينطبق عليه المحظورات. إذا من صار عندك إن شاء الله طفل دون استبع وأحرم وحصل عندك خطأ. وإلا طفل بعد السبع وحصل عند الخطأ تسأل عن نفس الخطأ يقول شيخ كبير محرم طاف بالبيت وسعى ثم لبس المخيط ناسيا ثم بعد فترة تذكر ولكنه انتظر حتى يسأل الشيخ ماذا عليه؟ عليه أنه يخلع الثياب ويلبس الاحرام ويقصر و... و... ولا يعذر في جهله لكن لو تصدق تسعة كيلو على لبس المخيط وإذا كان غطى رأس تسعة كيلو يعني ثمنتاشر كيلو إلا إذا كان جامع زوجته فهذا أله حكم آخر وهو ما سأل عن هذا, هذا وهذا يسأل عن الكتب التي تعرب القرآن في كتاب في إعراب القرآن ثلاثون مجلد وموجود في السوق وباع وفي كتاب إعراب القرآن للعكبري لكن هذا الكتاب اللي ثلاثون مجلد هذا معرب من القرآن كله من أوله إلى آخره الإعراب السهل والصعب كيف يتعامل الطالب مع المباحث الكلامي ما لك فيها شغل يا أخي اشتغل في الأصول والمباحث المباحث الكلامي يتركها ما هي أفضل الحواشي والشروح التي تستحضرها لمتن الورقات والله يا أخي فيه عدة شروح لكن فيه شرح للمؤلف نفسه إذا يستر وفي أي شرح من الشروح بس الشروح القديمة الشروح الأخيرة ما أدري عن وفائها بالمقصود نبي مات ونذر أن يصلي في المسجد الأقصى لا يصلي هنا إذا كان النه ما إذا كان الن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى ولم يفي هل علينا أن نصل من مات وعليه صوم صامع نور أما مسألة الصلاة ما أدري عن ال ال الوفاء يعني عن النيابة فيها لا أدري. يعني ممكن تسأل شخص آخر دوك هذا ما ما تقرأ امرأة أتت الع أدت العمر وكانت ترتدي الحجاب المعروف المكون من طبقتين الأولى نقاب والتي فوقها غطاء هذه تتصدق بتساكيل لأن لأن لبسها النقاب هذا محظور من يصوم يوما ويفطر يوما فماذا يفعل في يوم السبت إذا من صادف أنه صيامه يصوم هل من يعتقد أن عباد القبور الذين يذبحون وينذرون ويعتقدون في الأموات تصرف في الكون أنهم مسلمون لا ليسوا المسلمين. وهل من اعتقد أن أعمال الجوارح شرط كمال في الإيمان هل هذا مبتدع الذين يقولون إن, إن, إن, إن, إن, إن أعمال الجوارح شرط كمال وليس لأن أعمال الجوارح كثيرة الصلاة من أعمال الجوارح والصيام من أعمال الجوارح والحج من أعمال الجوارح فما في شيء يعني الأعمال أقوال وأفعال فعلى هذا الأساس نقول جميع أقوال الشريعة وجميع الأفعال من المكلفين الأقوال المطلوبة من المكلفين حتى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه من أعمال الجوارح يعني من هذا من من, من عمل اللسان فهل مثلا نقول ان جميع الأعمال أنها ليس يعني أنها شرط كمال على هذا الأساس يصير إيمان الشخص الذي بهذه الصفة مثل إيمان بليس، لأن بليس مصدق بالله ما عند شك فيه. فأنت إذا كنت تبي تعتقد هذا الاعتقاد، لكنك لا تتطهر ولا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا تعتمر وتفعل المحرمات وتقول إن هذا شرط كمال، ذل منهم هؤلاء هم المرجئة. هؤلاء المرجع الذين يكتفون بالتصديق فقط يقولون الإيمان هو تصديق القلب أما ما عدا ذلك فهو شرط كمال يعني إن عملته ما هو بلزوم وش. يا أخي انظروا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن سبحان الله الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان مطلق الإيمان الذي توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه أما الإيمان المطلق, الإيمان المطلق هذا يدخل فيه الإيمان الأول على الصفة السابقة ويدخل فيه مرتكب المعاصي كبائل الذنوب يدخل فيه فهو أعمب لكن الثاني أخص هذا يقول إن الخطيب إذا دخل للجمعة بقوم تطوع يعني ما وجدت له الوقت هذا أنت مأمورا ما باستماع الخطبة هذا مثل اللي يبي يقرأ القرآن في الركوع بدلا من قوله سبحان ربي العظيم يقول القرآن طيب أنا تبي تنكرون علي لا يا أخي في عبادات مقيدة بأوقاتها تقيد بها أنت ابنتي أخذت عمره ونسيت التقصير تقصر إلا إذا كان علي عندها زوج وجامعها فإنها تذبح شاة توزع على فقراء مكة فإن لم تستطع فتصوم عشرة أيام وهكذا إن كانت فعلت شيء من المحظورات مثل الطيب ومثل مثل تقليم الأظافر و كل محظور عليه تواجهني جزائه هذا ما يقرأ هذا بالنسبة لي أنا هذا يقول أخي في السجن في إسرائيل فهل يجوز أن اعتمر عنه مع أنه شاب هذا ما هو بعذر إلا إذا كانت العمر عمرة نفل ما إذا كانت فرض فلا متى ما أخرجه الله من السجن يعتمر وهذا يسأل قل يعني في كتاب في يتعلق في البدع وفي كتاب اسمه للشاطبي اسمه الاعتصام هذا احسن كتاب كتب للتمييز بين السنة والبدعة وفي كتب كثيرة من الكتاب البدعة وكتاب الابتداع وكتاب السنة والمبتدعات وكتاب البدع والنهي فيه كتب كثيرة فيه أنا ساكن في بلد ومر ومررت ببلدي قادم بلد آخر لأبقيه في يوم واحد إذا كان أهلك فيه اسألني واحد قال أن أهلي في الرياض وأنا في أشتغل في مكة أو في الجدة وبروح لمهم وبقصر الصلاة في الرياض علشان أني برجع الجدة تقصر الصلاة عند أهلك سبحان الله بعض الناس يحب أني ما يتعب روحهم هذا ما يقرأ وهذا يقول ما حكم عرض الأفلام التي تحوي الزلازل والبراكين كنوع من أنواع الدعوة إلى الله لأخذ العبرة لا على كل حال كل شيء يكون في مصلحة للإسلام والمسلمين ما في مانع لكن تحقيق هذا الأمر في الواقع لا أدري عنه أكثر الناس الآن شغلهم شغل تجاري بس الواحد شكى إلى صديق له قالنا والله ما عندي ما أملك بيت ولا عندي فلوس إن أشتري قال يا أخي ألف كتاب وتشتري بيت فألف كتاب فباعه الطبعة الأولى بسبعمائة ألف ريال فحركت الناس الآن يعني نسبة كثيرة منها حركة تجارية ما هي بحركة دين دينية هل يجوز لابن لابن أن يتزوج بنت خالته أن نجدته من أمه أرضعت لكن ما رضعه ب... إذا كان إذا كان إذا كان ما بين الشخص هذا رضى لكن لابد من التأكد لأن السؤال مو مو بوضح أنا أشوف عقب الدرس إن شاء الله عقب الإجابة على أسنة وعلمه كثرة الأخوات التي يكشفن وجوههن في الحرم أنا كررت الكلام بأن الحجاب واجب وأنه كان في أول الإسلام صحيح النجائز جائز لكنه نسخ <تصفيق> والدليل على ذلك حديث الحجاب في حجة الوداع ما هي أسباب النشاط في العبادة وكيف يكون الإنسان قويا في الحق الإنسان يتقل الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي يقول بعض السلف إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دار